ولا أن عبدون ما أعبد لكم دينكم والدين الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مأله ما وما كسب سيصل نارا تَلَهَبَ وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ نَسَنْدِ